الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون نَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ من ربك لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَسَأَكُونُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّّ وجهة هو ذا بيقول الخيرات احلف للخيرات اينما تكونوا يعافكم الله جميعا اينما تكونوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فولي وجهك يا قرة العين يدي اغار وانه لالحق من ربك وانه لالحق من ربك وما الله بغافر لما تعملون وما الله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 وحجب ما كنتم فولوا نوركم شهره لألا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا لألا يكون للناس عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي ولأتم لَن يَنفَعَكُم عَمَّا تَعْلُونَ وَلَعَلَّكُم تَهْتَدُونَ وَلَكِن تَمَنَّعَ عَنكُم يَعْلُونَ وَلَعَلَّكُم تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا منكم عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم فكُم وَيُعَن لِمُكُملِ فِ تَبَ وَلشِك مَتَويُعَِمُكُم م لَ تَكُُ تَعلمُون وَجدَد فيكُم وَوعنكُوركِ فاذكروني أذفركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذفركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا وابري والصلاه يا ائ الذين امنوا تعينوا بقدره وقدره ان الله مع الصابرين